بسم الله الرحمن الرحيم عبث وتولى أم جاءهم أعنا وما يدرك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه النكرا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 ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أما صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتون ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء في الصاصة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ودوهن يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة وودوهن يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة